بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفا فالزاجرات زجرا فالثانيات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بذينة ملكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويخذفون من كل جانب دُخُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثاقِبٌ فَتَكُنْ أَهُمُ أَشَدُّ قَلَقًا أَمْ مَنْ قَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لازب تلاجي بِسَوَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَتَيَّ يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا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 فإنهم يومئذ في العذاب مشترقون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون 117. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنود 118. بل جاء بالحق وصدق المرسلين 119. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون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 بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينذفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون 114. فأقبل بعضهم على بعض قَالَ 115. قال قائل منهم إني كان لي قيد 116. يقول أئنك لمن المصدقين 117. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما 111. قال هل أنتم مطلعون 112. فاطلع فرآه في سواء الجحيم 113. قالت الله إن كت لتردين 114. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين 115. نحن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 انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنَعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْغَمِّ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ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 وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِذْرَاهِيبَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ َٔتَّخَذْتُمْ آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ تَمَنَّى ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيْفٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ دِبْرِيدٌ فَرَغَ إلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَعْطُوْنَ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يذفون قال أتعبدون ما تنحتون والله وَمَا وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في فأرادوا به كيدا فجعل له الأسفلين فقال إني ذاهب إلى ربي سيهديه رب هب من الصالحين فبشرناه بغلا من حليب فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر تجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وسله للجذيب وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجد المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم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 ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجد المحسنين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 أنكم لا تمرون عليهم مصبحب وبالليل أفلا تعقلون وإن يُرسل من المرسل إذ أفاق إلى الفلك المشحود فساهم فكان من المذحوب فالتقهم سوت وهو مليب فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سخيم وأنبتنا عليه شجرة من يقصيم وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إلاثا وهم شاهدون ألا من إفكهم لا يقولون من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أ تذكرون أم لكم تلقون مبيد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 فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتن إلا من هو صار الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإن لنحن الصاف إنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله مخلصين فكفروا به فسوف يعلمون